129. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا انها وخالدين فيها ابدا واذ الله حقا واذ الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا امان اهل الكتاب أليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا من يعمل سوء أن وما نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر وَنَسَاهُ وَمَن لَّن تَذَكَّرَ لِكَي يَخْرُجُونَ الْجَنَّةَ يُرَاوِدُهُمُ النَّفِيرُ وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَنْ أَحْسَدينين مَنْ أَسلَمَ وَجِهَهُ للِلَّهِ وَهُومُس وَتَّدَِّتَ إِ الرِي مَ خَليطَ وَاتَّخَذَ اللهَّهُ إذُ راه مَ خَليلَ وَتَّخَذَ اللهَّهُ إذُ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَف ويشتفتونك في, ويشتفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا وَنَهَنَّمَا كُتِبَ لَهُم قُلِ اللَّهُ يُصْفِيكُمْ مِنْ لَوْمِ مَا يُسَاء عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ كَيْ تَتَنَسَّاءُوا الذَّنْبَ الَّذِي لَكُمْ وَنَهَنَّمَا كُتِبَ لَهُم وَنُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ أَلَا تَقْتُلُونَ هُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ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 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي